الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقفنا في الدرس الماضي اللي هو الخامس والأربعون عند الوقفة العاشرة قوله تعالى الذين آتناهم الكتاب يتلونهم حق تلاوته أولئك يؤمنون به في هذه الآية امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين لاتباعهم الكتاب وإيمانهم به وتصديقهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما بين سبحانه تعنت أهل الكتاب معقب على ذلك ببيان عاقبة من جحده بقوله ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وهذا أسلوب القرآن الكريم القرآن الكريم. ترغيب في الخير وترهيب في الشر من الشر ترغيب في الخير وترهيب من الشر لأن ذلك أدعى للعمل بالتنزيل ترغيب وترهيب ترغيب وترهيب والتنفير من ضده أي من الشر وأوقع في النفوس لأنه إذا كان يأتي بالخير ثم نأتي بعده بالزجر الشر من الشر يكون أوقع في النفوس والآية تعم كل من آمن كل من آمن تعمه الذين آتيناهم الكتاب يترنح قدراته ولا يك يؤمنون به تعم كل من آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم لأن اسم الموصول الذين الذين اسم الوصول الذين نصيغ العموم فهي تدل على العموم والشمو, والشمو الوقفة الحالية عشر قوله يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي ألعنت عليكم كرر نداء بني إسرائيل في القرآن في سورة البقرة كرر النداء في آيات في هذه الآية مثل ما كررها في الآية السابقة تذكيرا لهم بنعم الله لأنه مثل التودد يا بني إسرائيل يا بني فلان يا بني كذا مثل ما يقول نبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد الله لما كان يدعو الناس تذكير لهم بنعم الله عليهم على سبيل التأكيد ومن ضمنها تفضيلهم على عالم زمانهم نعمة التي نعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وهذا يستدعي منهم الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يعني تودد إليهم وبينا أن لهم فضل وكذا وكذا هذا من الأشياء التي دعوهم إلى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاءه وما جاء به وعدم كتمانهم الحق ولا يكتبون الحق ورحبهم في الآية التي بعدها بقوله الأول رغبهم يا بني إسرائيل يا فضلتكم على العالمين يا تقولون عمة الله عليكم هذا كله ترغيب وجاء في الآية التي بعدها بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلى قوله ولا هم ينصرون لأن ذلك أدعى لقبول الحق والإنصياع له الترغيب والترغيب أدعى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه يذكر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بابتلاء الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام بكلمات من الأوامر والتكاليف فالتزم بهن أي إبراهيم وأداهن تامات غير ناقصات فأتمهن قال تعالى في ذلك وإبراهيم الذي وفى أي بما أنزل إليه فإبراهيم عليه السلام هو القدوة وهو المثال الذي يحتذى به لصبره على ما لقاه من الأذى وإبلاغ دعوة دعوة ربه ولهذا استحق الإمامة عليه السلام قال تعالى إني جاعلك في الأرض إني جاعلك للناس إمامة إبراهيم لصبره ولأسفره توفيته بما أنزل إليه ولهذا المقام العظيم أصبح قدوة يؤتسى به أصبح قدوة يقتدى به أي إبراهيم عليه السلام قال تعالى قد كانت المسجد الحسن في إبراهيم والقصد من ذلك كل القصد من من هذه من ذكر إبراهيم وملاقاه وأنه وفى وأنه كذا تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم على ما لقاه في سبيل دعوته من الأداء والإعراف وغير ذلك من الأنواع التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم. ولنا وقفات عند هذه اللائحة. الوقت الأولى أجمل لفظ كلماته وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمات أجملهن لم يذكرهن في قوله وإذ تلا إبراهيم ربه بكلمات ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الكلمات المقصود بهذه الكلمات بتعيين هذه الكلمات على أقوال والذي يظهر أنها ما ذكره الله بعدها في قوله إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال واحد الظالمين فأجمل ثم بين فأجمل قال كلمات ثم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذروجتي قال لا ينال عهد الظالمين عهد الظالمين والقرآن يفسر بعضه بعضا وهو أصح التفاسير ويوضحه قال الشوكان رحمه الله عند هذه الآية لم يصح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا جاءنا من طريق تقوم به الحجة تعيين تلك الكلمات فلم يبقى إلا أن نقول إنها ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله قال إني جائلك قال إني جائلك ويكون ذلك بيانا للكلمات لأنه أجمل ثم بيّن فصل ورجحه و... ورجح ابن الجرير رحمه الله ذهب الى هذا هذا القول وهو يعني الذي يدل عليه القرآن لأنه لم يثبت حديثا صحيحا أو سنعا عن الله صلى الله عليه وسلم وغيره وهنا فوائد الفائلة الأولى قدم لفظ إبراهيم وإذ ابتل إبراهيم ربه مع أنه المفعول والحق أن المفعول الفاعل ثم المفعول هذه ترتيب الجملة الفعل ثم الفاعل ثم المفعول لكن هنا قدم المفعول اللي هو إبراهيم وأخر الفاعل مع أنه المفعول للاهتمام به لأن التقديم له أغراض بلاغية قد يكون الحصر وقد يكون الاهتمام وقد يكون التشريف وقد يكون للاهتمام به وتشريفه عليه السلام لأنه إذا اتصل بالفاعل ضمير هذا بشرط إذا اتصل بالفاع ضمير يعود على المفعول ضمير وجب تقديمه أي تقديم المفعول لألا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لأن الله متقدم لفظا ورتبة لأنه فاع وإبراهيم الآن قدم لفظا لكن رتبة في الأصل متأخر فجاء بالضمير وقدم وقدم ربه الفائدة الثانية لفظ الإمام يطلق على كل من تدي به وقدم الإمام الإمام في الصلاة الإمام في العلم الإمام في الولاية يكون أمام الناس يمشي هذا إمام يؤتم به إمام وقدم في الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته والخليفة إمام الرعية والقرآن إمام المسلمين على معنى أنهم ينتهون إليه فيما أمر وزجر الفائلة الثالثة قوله من ذريتي الذرية الأولاد هذه أصل الذرية وتقع على الآباء والأبناء يعني مع بعض والرجال والنساء يعني يشمل الذرية سواء ذكورنا أو قال تعالى وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهور أراد الآباء لأن الذين حملوا مع حملهم نوح في السفينة آباء وليسوا أبناء لأنهم لما حملهم وجاءوا جاءوا بالابناء فهم آباء أراد الآباء الذين حملوا في سفينة نوح وقوله إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض فدخل الأب... الأب... الأبناء فيها والآباء ويطرق رفض الذرية على الواحد يعني على الشخص وعلى الجماعة من ذلك قول زكري عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة يقصد الولد هنا المقصود بذرية الولد ويذل صالح فنفظ الذرية يطلق على الواحد وعلى الجماعة يطلق على الجماعة ويطلق على الواحد وهذه مئة من جديدة اللغة العربية الوقفة الثانية قوله قال لا ينال عهد الظالمين الله خص قال لا ينال عهد الظالمين لأنه لما قال ومن ذريتي خص الله منهم قال لا ينال عهد الظالمين دليل على استجابة الله تعالى لدعوة إبراهيم لأن الإبراهيم لما قال الله له إني جاعلك للناس إماما قال إبراهيم من فخص الله من ذريته الظالمين الظالمين بأنهم لا ينول لا ينالون عهده يعني لا يكون منهم أنبياء ولا يكون منهم رسل والدليل على استجابة الله لدعوته قوله تعالى هذا دليل الاستجابة استجابة هذا الدليل قال وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب هذا دليل انه استجاب له وهؤلاء كلهم مثل سلسل أنبياء عليهم السلام والعهد هو النبوة لا ينال عهدي أي نبوة المقصود بها والإمامة الدين أما الدنيا فقد يحدث لكن في الدين لا فكل نبي صلى الله وكل كتاب أنزله بعد إبراهيم عليه السلام ففي ذريته أي في ذريه إبراهيم في نسله إسماعيل من ذريه إسم الله صلّى الله عليه وسلم ولد الله عليه ورسوله صلّى الله عليه ورسوله صلّى الله عليه ورسوله صلّى الله عليه ورسوله صلّى الله عليه ورسوله على أن الإمامة يكون من أهل العدل يعني مشروط الإمامة أن يكون عادلا والإحسان والفضل والقوة على القيام بذلك أي القوة على الإمامة بتنفيذ الأحكام وغير ذلك فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليس له بأهل لقوله لا ينال عهد الظالمين انتهى القرطب ولهذا كتبوا ماذا ترتب على هذا الكلام ولهذا اجز الطائفة من المعتزلة وهو مذهب الخوارج الخروج على طاعة الامام الفاسق طاعة الامام الفاسق استدلوا بهذه الاية على ان الامام اذا كان فاسق ان يعمل معصية وكذا انه يجوز الخروج عليه مستدلين بهذه الاية لان يقول لا يناله عهد الظالمين والعهد المقصود به النبو وانسبه هي الدنيا النبوة إنشاء الدنيا الحمد لله لكن لو صار في أخطاء فهم لا عمموها وقالوا إذا فعل المعاصي الإمام فيجوز الخروج عليه وهذا عمله طائفة من معتزلة وتبيعهم الخوارج والذي عليه جمهور العلماء جمهور العلماء علماء الإسلام صحة إمامة الفاسق الفاسق فسقه عليه وقوته للمسلمين إذا كان قوياً فسقه عليه ولذلك ابن تيمية لما قال خير من استعيرته القوي الأمين إذا حصل قوي وأمين الحمد لله لكن لو كان قوياً وليس أميناً يعني عندنا اثنين واحد قوي وفي فسق في فسق معاصي وغير ذلك واحد مم ملتزم كملتزم ولكنه متدين ويقوم الليل ويقرأ القرآن وكذا وكذا إلى آخره لكنه فيه, ضع فيه ضعف أيهما يولا يولا الفاسق لماذا؟ لأن المتدين دينه له وضعفه على المسلمين كما يقول العلماء والقوي هذا الفاسق قوته للمسلمين وفسقه عليه الله يحاسب على فسقه لكن قوته للمسلمين في التدبير وفي الأمر وفي النهي وفي قوة الحرب وغير ذلك لكن المتذين الضعيف دينه له لكن ضعفه على المسلمين تأثيره على المسلمين فالمصلحة راجحة طيب والذي عليه جمهور العلماء صحة إمامة الفاسق ولذلك نجد الآن بعض الشباب الله ديهم وكذا وكذا يمسكون بعض الآية وتكون الأشياء الأخرى والذي عليه جمهور العلماء صحة إمامة الفاسق مستدلين بموارده في السنة من ذلك ما أخرجه الشيخان بسنديهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما واللفظ للبخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر هكذا الرسول الجهنم فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا يعني أدنى حرام، فمات فميتته جاهلية أي يموت على الجاهلية، مو شهيد كما يقولون لا هذولا الشهادة بتجوبهم يأخذونها ويعطونها الشخص ما شاء الله يوزعون توزيع، لو يموت في في أي مكان قالوا شهيد ومن قال لكم شهادة توزعون أنتم؟ عندكم الجنة والنار والمفاتيح بجوبكم شهيد من قال أنه شهيد الله أعلم به وفي رواية لمسلم عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبوا شوفوا الخيار هذا الخيار أفعل خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليكم أي يدعون لكم ويدعون لهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم تكرهونهم وأنتم هم يكرهونكم وتلعنونهم ويلعنونكم هم... ها... يكونوا يلعنون الثاني طيب يجود الخروج عليهم يا رسول الله قالوا يا رسول الله شبر صحابة متنبهين فقهاء قالوا يا رسول الله ألا ننابذهم عند ذلك؟ يعني ألا نقاتلهم عند ذلك؟ ما داموا يلعنون عنهم إذن ليمنقذهم؟ قال لا، قال لا. ما أقاموا فيكم الصلاة؟ أي ما لم يمنعوكم عن الصلاة؟ لأن منع الترك يعني منعهم عن الصلاة كفر. إذا منع منعته من الصلاة. لأنها ثابتة ركن من أركاء الإسلام فالكفر ضواح قال لا ما أقام فيكم الصلاة لا ما أقام فيكم الصلاة ألا نهاهم مرتين أو ثلاثا جاء في الحديث ألا ألا من ولي عليه والد ألا من ولي عليه والد فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله يعني إذا فعل الوالي معصية تكره المعصية ولا يقر عليها ولا ينزع ينزعن يدا من طاعة ولا ينزع ينزعن يدا من طاعة من طاعة فما أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأئمة بالشر إلا أنه لم يجز الخروج عليهم، بل أمر بملازمتهم وطاعتهم، ولا نزع عن يد من طاعة ما لم يؤمر بمعصية. إذا أمرت في معصية فلا طاعة. لما يترتب على الخروج لماذا؟ طيب بعضهم يقول هذا والله يعني هذا الإسلام يخلنا أذي الله يخلنا محنة دموقراطيين محنة أحرار محنة كذا لا اسمعوا لما يترتب على الخروج عليهم أي على الأئمة من المفاسد العظيمة من سفك الدماء مثلا الآن بعض الأمور لما تحدث ويقتر فيها ناس يقولون هذا الله شهداء من قال لكم أنهم شهداء والنفس غالي عند الله لا تذهب الدنيا بحل ذري أهوان عند الله من أن يراقى دم المسلمين بغير حق فمن تسبب في فتنة فعليه إثم كل من قتلا في ذمته لأنه هو الذي حرك للفتنة الفتنة نائمة وملعون موقفها شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم فمع أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الأئمة بالشر إلا أنه حذر من الخروج عليهم من الخروج عليهم لما يترتب من المفاسد العظيمة المفاسد من سفك الدماء واستبدال الأمن بالخوف الأمن صحيح أنه هو ظالم قدمنا على الناس حقوقها في بعض الحالات لكنه ماذا يترتب على الخروج عليه سفك دماء انتهاك أعراض عدم أمن هل تقارن هذه بهذه هنا جاء أهل الإسلام يعني من المفاسد العظيمة من سفك الدماء واستبدال الأمن بالخوف ونهب الأموال كما يقولون بلطجية نهبوا الأموال وانتهكوا الأعراض وه... وسرقوا وكذا وكذا ما الذي حرك على هؤلاء البلطجية من أن يحركه عليه إثمه من سف من المفاسد العظيمة من سفك الدماء واستبدال الأمن بالخوف ونهب الأموال وغير ذلك من المفاسد فهذه تقارن بتغيير ظلمه كل منهم يعني ظلم لكن أي ظلمين أظلم من تهاك سفك الدماء نهب الأموال عدم الأمن أو الصبر على ذاك وعلى ظلمه إيدينا الله سبحانه يبدل الله من حال إلى حال، لكن لا يمنع هذا المناصحاته ولا يمنع هذا التكلم معه لا يمنع كذا, لا كذا لكن لا يتسبب في سفك دماء أو انتهاك عراض أو أخذ أموال ثم نقول لهؤلاء شهاداء قال لكم من أعطاهم الشهادة الله يقول لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى وجاء في الأثر أن آخر الزمان يكثر الشهداء فاعرفوا منهم الشهداء الشهادة عند الله ما هي لا عندي ولا عند محمد ولا عند العالم فلان ولا عند فلان الشهادة من الله هذه الشهادة الحقيقية أما كل من مات يموت في في الشارع قالوا شهيد ومن قال لكم أنه شهيد من قال لكم وغير ذلك من المفاجد وهذه أعظم أعظم شوفوا وهذه اعظم اللي هي ايش سفت الدماء واستبدال الأمن بالخوف ونهب الاموال وغير ذلك من المفاسد وهذه اعظم من الصبر على اعذاه يعني قال انت بين هذه الامور ستحدث لانه قد لا يترك لا يترك الموضوع ستحدث لكن قال بينها وبين ايش الصبر على ظلمه ايهم اهون هذا الاسلام يراعي هذا الجانب لكن ليس معنا يقول الله مثل بعض الناس الان من من يلسل يقول هذا خضوع ومن قال لك هذا الله اعلم باحوال الناس منك الله اعلم كما تكونون يولا عليكم يمكن حنا نرتكب المعاشر صباحا مساء ثم نقول هذا الحاكم ظالم طيب يمكن الله صلى الله عليه وسلم بمعاصينا وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسنا لكن لو غيرنا ما بأنفسنا يغير الله حاله ليه لانه ايش القلق القلوب بيد الله لكن قد يكون مسلط من الله وهذه أعظم من الصبر على أذاهم والواقع يشهد ذلك ومع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه وش هو ذهبوا إليه يعني الخروج لأن الله يقول لا ينالوا عهد الظالمين لكن الخوارج وفرقة من هذا استدلوا بها لأنه يقول لا ينالوا عهد الظالمين هذه المرض به الدين وهم وهو مشتوقر والإمامة مع أن الآية لا تدل على ما ذهبوا إليه لأنها سيقت لبيان أن الإمامة أن الإمامة في الدين هي النبوة والنبوة لم يعطيها الله إلى فاسب أبدا وقد حرمها الظالمون من ذريته أي من ذريه إبراهيم عليه السلام بدليل قوله وبارك عليه وعلى إسحاقه ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين والاحتجاج بها على عدم صلاحية الظالم للولاية تمحل يعني في غير استدلال في غير موضعه هذا ما نتمحل استدلال في غير موضعه وما ادعوه يخالف الواقع والآية سيقت للامتنان على إبراهيم عليه السلام فائدة مفهوم قوله لا ينال عهد الظالمين أن من لم يكن ظالما فسينال الإمامة أي من ذرية إبراهيم إذا عمل بالأسباب المؤدية إليها من الاستقامة والإحسان وغير ذلك لكن قد يقول قائل والله في كثير المحسنين وفي كثير فيه وفيه وفي لك لم ينال الإمامة نعم لم ينال الإمامة لأن الله أعلم بخلقه الله مطلع على ما في الضمائر أنت لا تدري لا ما في ضميري ولا في ضمير ولا لا أدري ما في ضميرك قد أضأ أكون ظاهريا لك من المحسنين وعن نيتي الله أعلم بها فالله يعلم ما تخفي قوله هذا وصل الله عليه وسلم على نبينا محمد